مدن أول الدوام كانا قصيا ولذكرهم تسيح دموي كلما اشتقت لهم بكرة وعشيا لهم بكرة وعشية قد فرى قلب الفراق وخلقا كان يوم الفراق شيئا فريا واختفى دولهم فناديت ربي في ضراب الدجان أنا أولى بنار لوجدي صليا إن لي في الغرام دمعا مطيعا وفؤادا صبا وصبرا عصيا أنا من عاذني وقلبي وصبري حائر أيهم أشد عطيا قد ناول النوى مكانا قصيا وتلوا آية الوداع فخروا خيفة البين سجدا وبكيا